وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد وهذا تتمه شرح متن الورقات لابي النعال الجويلي رحمه الله تعالى وقد مر معنا في المجلس السابق كلامه عن افعال النبي صلى الله عليه واله وسلم حيث قال فعل صاحب الشريعه لا يخلو اما أن يكون على وجه القربه والطاعه أو غير ذلك فان دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص وان لم يدل لا يخصص به لان الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه يحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا إلى آخر قال من يشرح هذه المسألة؟ رضا أفعال الأوامر التي أمر الله بها النبي صلى الله عليه وسلم هي أمر لأمته كذلك ما. ومنها قال الله تعالى يا أيها النبي اتقي الله ولا تطيع الكافرين وفي نهاية الآية قال إن الله كان بكم علي من حكيمة. ما كان بما تعملوا؟ بما كانت تعمل خبيث. سيا الجمع. نعم. ويا أيها النبي إذا طلقتم النساء إذا طلقت يا ايها النبي وإذا طلقت النساء. نعم. فقال في نهايتها ان قد فرض الله لكم تحيلة ايمانكم أجاب سعة الجمع. ذلك طلقتم نفسها سعة الجمع. نعم. إلا إذا ذل بخصوص النبي عليه الصلاة والسلام. طيب. أحسن كيف نعرف أن الفعل يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم معاذ أن يأتي نص بأن هذا الأمر يخص النبي صلى الله عليه وسلم نعم مثاله ذلك قول الله عز وجل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا هذا, هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وجوب قيام الليل طيب هذا دليل صحيح و ثانيا أن, ان ياتي امر للمؤمنين بان امر و, و, و النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يختص به قال الله عز وجل اسبر قلنا الثاني ايش الثاني ان يأتي امر من الله, الله عز وجل فانك مع طابة لكم من النساء مثلنا وثلاثة وربع. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج تزوج أكثر من أربعة عشر. صحيح. إيش يوجد آخر من الأدلة التي تفيد اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم؟ أسرع. متعلق بالغلة المذمة التي يكون للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في ذلك بناء الصد النبي صلى الله عليه وسلم صحبة صحبة يعني صاحب. نعم. قال ليس لست كافر فهي أكمل ما بيد الله رب يسخين. نعم. حسن. طيب خلي الرابع إيش يوجد آخر؟ اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم امره المؤمنين كانت وحده نفسها هذه النبيه ان اراد النبي ان يستنفعها خالصه لك من دون المؤمنين نعم هذا نص, نص على نص في ان الامر يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى خالصه لك من دون المؤمنين قلنا كذلك مما يفيد الاختصاص هو الاجتهاد ان نعرف من خلال الاجتهاد ان الامر مختص بالنبي صلى الله عليه واله وسلم مثال ذلك لما شق النبي صلى الله عليه وسلم الغصن نصفين فجعلهما على قبري الرجلين اللذين يعذبان وقلنا هذا كما قال ابو سليمان الخطابي وغيره من العلماء أن هذا مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم لان ما يدرينا ان الذي في القبر يعذب هذا من علم هذه الامور الغيبيه التي لا يعلمها الا الله عز وجل وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم من خلال خبر الله عز وجل له بذلك هذا ما يتعلق بإيش اذا الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها إيش أنها مختصة أنها عامة لجميع الأمة إلا ما دل الدليل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك طيب إيش يوجد آخر في المسألة إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك فاذا الذي يكون على وجه القربة هذا ما حكمه فعنده يسوى صلى الله عليه تكون على وجه القرب معتز أما أنه يكون عليه. أما بياني نعم بياني مريض أنت مريض؟ طيب لا لا على طيب نعم كيف بيان كيف بيان هذه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بيان طريقه اقامه الصلاه المجمل حكم هذا م. لا حكم هذا المجمل هذا الاول الثاني ايش الثاني أن تحتف به القرائم مما يدل على الوجوب أو الندف نعم و... ومثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا لا لو أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة نعم فدلنا على ذلك على الندف نعم لغم النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوي طيب الثالث ايش فهذا <تصفيق> فعلا مجرد ان القرائم نعم فهذا له سكت التعبد ايش سكت التعبد نعم هو له صفه التعبض ولم تحتف به قراء ولم يكن بيانا لمجمن في هذه الحالة ماذا يكون يثاب عليه يثاب عليه أو مندوب مندوب دليل الندب موسى نعم أحسنت إيش هذا دلنا على أن الفرضة النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الفعل خشية أن يتابعوه فيفرض عليه فإذا مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على ايش على الفرض كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من اطاعني دخل الجنه وعصاني دخل النار وطاعته في المعصيه لا تكون إلا في القول لا تكون في الفعل اذا هبت رياحك فاغتنمها فما تدري السكون متى يكون إذا درت شياهك فاحتلبها فما تدري الفصال متى يكون إذا هبت رياحك فاغتنمها فما تدري السكون متى يكون وإذا درت شياحك فاحتلبها فما تدري الفصال متى يكون أنت انعم الله عز وجل عليك الآن بمذاكرة الورقات هبت رياحك فاغتنمها راجع الدروس لعلك لا يوصر لك أن تدرس هذا المتن إلى أن تموت عرفتم ذكرنا قصة ابن دقيق العيد قال ما خرجتم من باب من أبواب الفق واحتجت إلى أن أرجع إليه مرة أخرى إيش معنى هذا أنه إذا قرأ الباب من أبواب الفق خلاص انتهى الباب ضبطا عاد يحتاج أن يرجع إليه إيش عادي يحتاج أن يرجع إليه مرة أخرى فراجع الدروس يعني. طيب هذا ما يتعلق بإيش بالفعل ما يتعلق بالترك حسن الترك الاقصى هي يوجد المانع يوجد المانع هذا وجد المقتضى وانتفى المانع وترك <تصفيق> النبي صلى الله عليه وسلم الفعل فهذا يدل على جد نعم. نعم نعم على الترك البدع هذا الأول <تصفيق> الثاني يوجد المقتض المانع. المانع فهذا هذا مشروع اذا انتفى المانع, إذا انتفى المانع. نعم مثال مثال نعم واين المانع فيها قال النبي, النبي صلى الله عليه وسلم ان نعم فالمانع هو خشيه النبي صلى الله عليه وسلم ان تفر لما مات النبي صلى الله عليه وسلم انتفى هذا <تصفيق> انتفى <تصفيق> هذا المانع فرجعت الى السنه طيب، الثالث، الحال الثالثة حال الثالثة قلنا يوجد مقتضي وينتفي مانع يوجد مقتضي و ويوجد مانع الحال الثالثة إضافة يوجد مقتضي ولا يوجد مانع نعم مثل الأذان إذا 20 جن Eine كان يوجد مقتضي لكأن الإعلام نعم لا يوجد مانع نعم، أحسن، تارك الله فيك فهذه الحالات الثلاث ثم قال واقرار صاحب الشريعه على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعه اقراره على الفعل كفعله اقرار صاحب القول اقرار صاحب الشريعه على القول الصادر من احد مثاله ايش ما دخل دخل ابو بكر الصديق رضي الله عنه الى بيت النبي صلى قال مزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله قال النبي صلى الله عليه وسلم انه اليوم عيد ولم ولم يعقب عليه وقره على كلامه أنه مزمار الشيطان نعم أحسن بارك الله فيك طيب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل مريضا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم خزن ويد أكله في أكله الضب نعم أحسن بارك الله ولم ينهى وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكر فحكمه حكم ما فعل في مجلسه مثال ذلك. موسى. نعم نعم. فهذا إيش هو لم يفعل في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا مظن علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم به. ثم دخل المصنف رحمه الله تعالى في مسألة النسخ وقال وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة وقيل معناه النقل قولهم نسخت ما في هذا الكتاب اي نقلته فإذن بدأ في الكلام عن مسألة النسخ والنسخ يطلق في اللغة ويراد به أحد معنيين الأول الإزالة والثاني النقل وقيل بل يدل النسخ على الإزالة وقد تكون هذه الإزالة مع نقل وقد تكون من غير نقل فأقول نسخة الشمس الظلة هي أزالته من مكانه ولكن ايش نقلته إلى مكان آخر فهذا إزالة مع ايش مع نقل وقد يكون النسخ بمعنى الازاله بدون إيش؟ بدون نقل فاقول نسخت الريح الاثر اي ايش ازالتهم واضح الكلام فإذن هذين المعنيين هما اللذان يدور عليهم ايش معنى, معنى النسخ في اللغة والنسخ في والنسخ بمعنى الإزالة منه قول الشاعر يمدح الثعالبية صاحب يتيمة الدهر يقول يقول قلبي مقيم بني سوور عند أخي قلبي مقيم بنيسابور عند أخ ما مثله حين تستقر البلاد أخ قلبي مقيم بنيسابور عند أخ ما مثله حين تستقر البلاد أخ له صحائف من أخلاق مهذبة له صحائف من أخلاق مهذبة منها العلا والحجا والظرف تنتسخ منها العلا والحجا والظرف تنتسخ إيش معنى الكلام قال له صحائف من أخلاق مهذبة فجعل قلبه صفحة من خلق مهذب. هذه الصفحة التي هي فيها الأخلاق المهذبة منها الحجة أي العقل والعلى المعالي والظرف تنتسخ فجعل هذه المعاني العالية التي هي العقل والمعالي والظرف تنتسخ من ايش من قلب صاحبه ممدوحه الذي يمدح واضح الصوره ولا مش واضح انت الان عندك كتاب اصل طيب هذا الاصل الذي انت تقابل به وتنتسخ منه ايش المعلومات ما هو مكتوب في الاصل هذا الاصل ثم تقيس ما عندك انت من الكتابة من هذا ايش من هذا الاصل فهو جعل قلب صاحبه ايش الاصل الذي فيه ايش فيه معالي الاخلاق ثم هذه المعالي التي هي العلا والعقل والظرف تنتسخ من هذا ايش الذي في قلبي الذي في قلب صاحبه واضح الصورة ولا مش واضح القلب والنسخ القلب هو الصفحه هو الاصل يعني هو الاصل الذي رقمت عليه هذه الأخلاق الفاضله ثم جعل هذه الأخلاق الفاضلة هي تتعلم وتنقل من قلب صاحبه بأثر هذا شيء نقل بأثر هذا نقل أنها تنقل هذا كثير عند في كلام العرب مثلا لما هنا بمعنى النقل هنا هنا بمعنى النقل فإذا إيش جعل هذه المعالي هي الأصل هذه الأخلاق <تصفيق> الفاضلة هي الأصل المرقوم في قلب صاحبه ثم ثم العلا والحجا والظرف قال منها العلا والحجا والظرف تنتسخ أي كأنه هو يعلم هذه الأخلاق معنى هذه الأخلاق واضح الأمر واضح الصورة هذا مثلا في, في قصيدة الاعشى اعشى قيس التي مطلعها أرقت وما هذا السهاد المؤرق وما بي من سقم وما بي معشق الذي يقول فيها لعمري لقد طلت عيون كثيرة على ضوء نار باليمام تحرق بها يقولوا بعد ذلك وبات على النار الندى والمحلق وبات على النار الندى والمحلق فإيه جعل القائم على النار التي هي نار الكرم الندى الذي هو ندى ايش الكرم والمحلق الذي هو إيش ممدوحه اسمه المحلق فاختصر الكرم كله في إيش في صاحبه هذا وبات على النار الندى والمحلق الندى هذا اسم, إيش؟ اسم مفرد ولا اسم جمع مفرد اتى إيش معرف فيفيد هلعبه. فجعل الندى كله إيش قائم بينه؟ بين يدي صاحبه قال وبات على النار الندى والمحلق ذلك يقول رضيعي لبان تدي أم تحالف فجعل الندى وجعل المحلق كأنهم رضيعان الأم واحدة وضعين بال فدي أم تحالفا إلى آخر ما قال المقصود من هذا البيت الذي هو النسخ الذي ذكر معنا في مدح الثعالبي صاحب يتيمه الذهر أنه نقل لنا بمعنى إيش؟ بمعنى النقل قال منه العلا والحجر والظرف تنتسخ. اي انها تنقل منه معاني هذه الاشياء فهذا مع النسخ بمعنى ايش بمعنى النقل وقلنا كذلك يطلق النسخ ويراد به ايش ويراد به الازاله ومنه قول رؤبه بن العجاج اذا الاعادي حاسبون بخبخ ما معنى بخبخوا اي قالوا بخب بخب اذا الاعادي حسبونا بخبخوا بالحظ وبالحظ والجد الذي لا ينسخ بالحظ والجد الذي لا ينسخ اي لا ينسخ بمعنى ايش لا يزول واضح الكلام فاذا هذا معنى النسخ ايش معنى النسخ لغة يطلق ويراد به الإزالة ويراد به النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أين قلت؟ قال وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجهه لولاه لكان ثابتا مع ترافه عنه فقال أولا هو الخطاب فإذا خطاب فإذا لا يكون النسق لا بإجماع ولا بقياس إنما يكون النسق بالقرآن أو بالسنة هو الخطاب <تصفيق> قال أدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم فيخرج من ذلك ما كان ثابتا بغير خطاب وهو البراءة الأصلية فمثلا تحريم الله عز وجل للخمر هذا لا يسمى إيش لا يسمى نسخا لأنه لم يأتي قبله خطاب يبيح يبيح الخمر وإنما النسخ يكون بعد إيش خطاب قبله يكون رفعا لخطاب قبله لذلك إيش قال قال هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم مثل قوله النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، فإذا يوجد خطاب نهي، فزوروها، فإذا أتت الإباحة بعد ايش بعد نهي، بخلاف إذا اتى النهي أو اتى الأمر بدون ايش بدون أن يسبقه خطاب، وإنما النسق يكون بعد بعد خطاب. قال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. على وجه لولاه لكان ثابتا. على وجه لولاه لكان ثابتا. أي أن هذا الحكم المتقدم المرد به إيش الدوام لم يعلق بوقت. مثلاً يخرج من ذلك خطاب الله عزوجل فإذا قضية الصائ الذين آمنوا إذا نوديا للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فإذا قضية الصلاة فانتشروا في الأرض هذا لا يسمى نسخا. لأن الحكم قيد بإيش؟ قيد بوقت ولكن النسخ يكون إيش؟ إذا لم يأتي النسخ لكان الحكم ثابتا واضح الكلام وإلا مش واضح لا لا نعم <تصفيق> هذه ك... نسخة نعم ناشخة هذه كان النهي عن قرب, قرب الصلاة في حال السكر فقط في محل كانت نعم خل نقصد النهي النهائي هذه المساله مسألة السكر فمن من قال اصلا قال الله عز وجل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا عرفت فقالوا باللي اصلا انه ابيح في اول الامر وكان يعني الراجح انه محرم فهذا الخطاب الذي هو الذي تتكلم عنه الآن مسألة تقرب الصلاة وأنتم سكارة قد يحمل على هذا الذي تذكره بل منهم من زاد ذلك وقال أن الأصل أنه قال الله عز وجل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا فالمهم أنه إيش أن الخطاب الذي خطاب النسخ يكون يسبقه إيش خطاب خطاب بحكم شرعي سواء كان هذا الحكم الشرعي إباحة أو سواء كان حرمه أو أو وجوب لأن هذا الاستقرار الذي دل عليه أن النسخة يكون في الوجوب والحرمة والإباحة فاذا هو خطاب اولا ما أن يكون قرآنا وسنة قال الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا واضح قولنا لولاه لكان ثابتا إيش المراد به نعم يخرج منه الحكم الذي إيش يكون مقيدا بزمن فهذا لا يكون ثابتا ولكن بسبب إيش بسبب أنه قيد بزمن لا بسبب خطاب آخر واضح الكلام مش واضح الله قلنا اولا الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه إيش المراد بلولاه المراد به الخطاب الناسخ الخطاب الثاني لولا هذا الخطاب لكان الحكم المنسوخ إيش؟ لكان ثابتا يخرج من ذلك الحكم عدم الثابت ولكن ماذا؟ لأنه ثابت لأن زمنه قد انقضى يعني فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض هذا حكم انقضى ولكن لماذا انقضى؟ لفوات وقته الذي هو قضاء خلاص انقضت الصلاة ولكن النسخة يرفع الحكم بإيش؟ بدليل جديد قال مع تراخيه عنه ما المراد بالتراخي عنه؟ يخرج من ذلك ما قيد بصفة أو بشرط مثلا قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فهذا ايش اتى مقيدا بشرط لم يتراخى, لم يتراخى عن عن الخطاب الاول فاذا هذه هي شروط النسخ وان يكون خطابا اما قرآنا وسنه وأن يكون دالا على رفع حكم ثابت لا يرفع البراءه الاصليه وانما يرفع ايش حكما ثابتا قبلها ثم قال لولاه لكان ثابتا مع ترفيه <تصفيق> نعم. الآن سيأتي هو نسخ القرآن بالقرآن ونسخ القرآن بالسنة ونحو ذلك. ما يكون منفصل يا شيخ هو دا يكون دا. منفصل عنه ويكون يأتي بعده. لابد أن يعلم ان ايش أنه أتى هذا الخطاب بعده بعد الخطاب الأول. زي ما مر في نسخ الكتاب بالكتاب سون. التخصيص, التخصيص نعم. إيش؟ تفصيل منفصل. يعني. هو النسخ التخصيص أنه يوجد عام ويوجد شيء خصص ولكن النسخ رفع للحكم بالكامل نعم يعني مثلا قال الله عز وجل وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غيره إخراج والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فهذه الآية تثبت إيش تثبت أن العدة تكون إيش حولا كاملا متاعا إلى الحول غير إخراج فنسختها إيش والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجه فربصنا بأنفسهن أربعة أشهر وعشر فرفع الحكم إيش حكم الأول ما يتكلم سيقل آية قبل آية لا هذا النسخ. لدولة لدولة النسخ قد يعرف بنص النبي صلى الله عليه بعمل الصحابة رضوان الله عليهم وإذا تعذر الجمع يعلم من خلال التاريخ عرفت يعني مثلا يعرف أن الوقع هذه قال النبي, قال النبي صلى الله عليه قال النبي صلى الله عليه في غزوة كذا والآية الأولى نزلت في إيش في غزوة كذا ويعرف الفرق من خلال التواريخ كذلك يعرف من خلال رواية الراوي أنه يكون متأخر في إسلامه. هذا يأخذ إذا تعذر الجمع لأن القاعدة أنه يجمع بين الأدلة أولاً. فإذا تعذر الجمع صرنا إلى النسخ. هذا في النسخ الذي يكون إيش؟ الذي لا يكون موقنا به يعني هناك أمور ثبت بالنص أنها إيش نسخت. واضح الأمر، ولكن الذي يكون فيها أن نشق اجتهاديا من خلال معرفة تاريخ إسلام الراوي ومن خلال معرفة تاريخ الواقع ونحو ذلك، فهذه لا يصال إليها إلا إيش؟ إلا بعد تعذري الجمع بين بين الدليلين. فاذا ما كان الكلام؟ نعم مع تراخيه عن فقلنا التراخي يعلم اولا من خلال نص النبي صلى الله عليه وسلم مثل معنا في هذه الايه هذا الفرق بين إيش؟ بين النسخ وبين العام والخاص ولكن المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء هذه لم تنسخ وانما اتى ايش هذا تخصيصها وأولئك الأحمال أجلهن أي ضاعنا حملون واضح الفرق إذا بين الخاص والعام أوه. بين التخصي بين النسخ والتخصيص أوه. أوه. النسخ رفع للحكم كامل ولكن التخصيص أن تكون الآية عاما فيخصصها إيش لا. فيخصصها دليل آخر وستأتي الأمتنا ليصيام رمضان ستأتي الأمتنا الآن قال ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم أي أنه تبقى الآية بنصها ويرفع إيش؟ ويرفع حكمها مثال التي مرت معنا الآن وصية لإزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج هذه ذهب إيش؟ ذهب حكمها ولكنها بقيت متلوة في كتاب الله عز وجل واضح الكلام فهذه ايش نسخت حكما وبقي وبقي لفظها ما الحكم من بقاء لفظها التعبد إلى الله عز وجل بتلاوتها ومعرفه ما انعم الله عز وجل على عباده من التيسير عليهم في رفع هذا الحكم فاذا اولا ويجوز قال ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم لا قال ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم نسخ الرسم رفع اللفظ هذا مثاله الشيخ والشيخه فاجلدوهما البتة فان كانت هذه الروايه في موط مالك ولم تصح وانما الذي صح هو الامر بايش برجم فرجموهم البتة فالامر برجم الزاني والزانيه المحصنه فهذا كان في كتاب الله عز وجل ثم نسخ إيش؟ لفظه وبقي وبقي حكمه واضح؟ فهذا ما يتعلق بنسخ اللفظ ورفعه وبنسخ الحكم بقاء الحكم ونسخ ونسخ اللفظ ثم قال ونسخ الحكم وبقاء الرشد هذه مثال الذي مرت الذي مر معنا والذي هو ايش متاعا إلى الحول غير اخراج فرفع الحكم وبقي وبقي اللفظ الاولى رفع اللفظ وبقي الحكم واضح أنه يرفع اللفظ وهو الشيخ والشيخة فارجموهما البتة هذا رفع لم يبقى في كتاب الله عز وجل كان موجودا في كتاب الله عز وجل نعم إن كان هذا اللفظ حتى من الصنعه الحديثية الذي هو ثبت من حديث عمر أن الذي ثبت وأنه كان في كتاب الله عز وجل رجم الزاني المحصن وزالي المحصن ولكن هذا اللفظ الشيخ والشقيقة فارجموهم البت إذا ورد في موط مالك ولا أعرف له والسند صحيحا بهذا اللفظ ولكن المعنى هذا كان كان موجودا في كتاب الله عز وجل فإذا هنا ايش رفع رفع اللفظ وبقي وبقي الحكم والحالة الثانية أن يرفع الحكم ويبقى ويبقى لفظ مثاله إيش إشخافين وما امروا يعمل الله نعم وذلك الدين نعم إن الدين عند الله غير ولا ولا النصرانية نعم هذا بقي هذا نسخ هذا مثال من الأمثلة نعم. كانت المسألة يبحث فيها جماعة علوم القرآن من ناحية أخرى. وهو أنهم لما يتكلمون في تعريف القرآن يشترطون فيه إيش؟ يشترطون فيه التواتر عرفت فهذه الروايات التي تذكر هذا الشرط الذي يكون الذي هو التواتر لا يكون إيش؟ موجودا فيسمونها بالروايات الشاذة أو الروايات التفسيرية فياخذون باب التفسير ولكنها إيش؟ لا يطلقون عليها اسم القرآن <تصفيق> هذه كلها روايات إيش تفسيرية لأن, لأن القرآن لما تكلموا في تفسيره قالوا إيش هو المنقول إلينا بالتواتر واضح الكلام فهذا الشرط في هذه الروايات لا يوجد فإذا هذا يتعلق بإيش بنسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرس مر معنا مثاله ثم قال والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل فإذا النسخ إما أن يكون إلى بدل وإما أن يكون إلى غير بدل وهذا الذي ذكره من أن النسخ لا يكون قد يكون إلى غير بدل ذهب شيخ الإسلام السيمي رحمه الله تعالى في مجموعة الفتاوى والإمام القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي والشيخ الشنقيط رحمه الله تعالى في في أضواء البيان إلى تضعيف هذا القول إلى تضعيف هذا القول وهو أن النسخة لابد أن يكون إلى بدل لا يكون إلى غير بدل واستدل بقول الله عز وجل ما ننسخ بآية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها فلا بد أن يكون فلا بد أن يكون النسخ إلى بدل فمثال النسخ إلى بدل ما يتعلق بتوجه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوجه في قبلاته إلى المقدس ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى الكعبة فهذا نسخ إلى بدل وأما النسخ إلى غير بدل فقد استدل من قال به بآية الصدقة بآية نجوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل أسفقتم أي الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ثم قال أسفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم الآن فقالوا إنا الأمر أولا كان بوجوب تقديم الصدقة بين يدي نجوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم رفع, ثم رفع هذا الحكم الذي ذهب إليه شيخ السلام ابن القيم والذي طال في النفس الشيخ الشنقيق رحمه الله تعالى في أضواء البيان قال ها هنا يوجد البدن وهو الرفع رفع حكم الوجوب وجوب الصدقة عند نجوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الندم واضح؟ فإذا يوجد يوجد البدل، فإذا هذا على التقسيم إما أن تكون إلى بدل أو إلى غير بدل. قلنا إلى غير بدل الذي عليه شف سمتيم وابن القيم وشيخ الشنقيزي أنه لابد أن يكون إلى بدل. قال وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. فإذا النسخ إما أن يكون إلى ما هو أغلظ وإما أن يكون إلى ما هو أخف ولكن الناسخ لابد أن يكون خيرا من المنسوخ أو مثله <تصفيق> نعم لقول الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها فالناسخ لابد أن يكون إما أن يكون خيرا من المنسوخ أو, أو مثله سواء أكان هذا الناسخ اغلظ من المنسوخ أو أخف واضح؟ مثال النسخ إلى اغلظ قول الله عز وجل في أول فرض الصيام وعلى الذين يطيقونه فدية طعام وساكين فكان من يطيق الصوم من يشتد عليه الصوم أنه يطعم عن كل يوم مسكينا ثم نسخ هذا بقول الله عز وجل فمن شاهد منكم الشهرة فليصم فهذا نسخ من إيش؟ من الأخف إلى من الأغلى الأغلى إلى الأغلى وقد يكون النسخ من الأغلى إلى الأخف قد يكون النسخ من الأغلى إلى الأخف مثال ذلك إيش؟ آية العدة فكانت العدة في أول الأمر سنة كاملة ثم بعد ذلك نسخت إلى أربعي أشهر وعشرة والحكمة من من النسخ من النسخ نسخ الاغلظ إلى الأخف تيسير الله عز وجل على عباده ولشيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى كلام نفيس في ذلك وقال إن الحكم قد يكون معلقاً بزمن ما فيكون في ذلك الزمن هو أحسن مثال ذلك قال شيخ السلام بالتيم والتوجه إلى بيت المقدس في المدة التي فرض النبي على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجه فيها لبيت في المقدس هو أحسن شيء في ذلك الوقت ثم لما نسخ ذلك وعمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى الكعبة كان توجهه إلى الكعبة هو الأحسن في ذلك الوقت واضح الكلام نعم عندنا حكم هذا الحكم أمر الله عز وجل به في زمن من الأزمنة مثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى بيت المقدس في صلاته في قبلته ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى الكعبة ففي الزمن الذي كان يتوجه فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس كان هذا هو أحسن الأحكام ونحسن من, من الله حكما لقوم يقنون ثم لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى الكعبة كان هذا هو الأحسن والأفضل فالذي فرق إيش؟ هو الزمن هذا معلوم حتى في تحريم الخمر. المقدس نفسه هو المسجد هذا نتوجه للأقصى نعم. فاذا النسخ إما أن يكون إلى أخف وإما أن يكون إلى أشد. قلوا إما أن يكون الأمران متساويين ومن يكون الأمرين متساويين. مثال ذلك هذا في التوجه لترك النبي صلى الله عليه وسلم التوجه لبيت المسجد الأقصى إلى الكعبة فإذا عندنا النسخ إما أن يكون نسخ لفظ وبقاء حكم وإما أن يكون نسخ حكم وبقاء, وبقاء لفظ وإما أن يكون إلى بدل وإلى غير بدل وهذا الذي يكون إلى بدل إما أن يكون إلى بدل اغلط وإما أن يكون إلى بدل أخف وإما أن يكون إلى بدل مساوي. ثم قال: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة. يجوز نسخ الكتاب بالكتاب هذا واضح مرت معنا منه إيش أدلة؟ ونسخ السنة بالكتاب وهذا كتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدسي إلى المسجد الأقصى ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم التوجه إلى الكعبة فهذا نسخ للسنة بإيش؟ بالكتاب وكذلك ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق وأنه لما أصابهم, ما أصابهم يوم الخندق تركوا الصلاة ثم بعد ذلك صلوا الظهر والعصر والمغرب هذا نسخ بعد ذلك بإش بآية الخوف فإن خفتم فرجالا أو ركبانا أو ركبانا ففي غزوة الخندق ترك صحابه ترك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم الصلاة ثم جمعوها كلها إش بعد صلاة المغرب, المغرب فصلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يقيم الصلاة وصلى الظهر والعصر والمغرب هذا الحكم نسخ بعد ذلك بصلاة الخوف قال الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فهذا من نسخ الكتاب للسنة ثم قال ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة نسخ السنة بالسنة مثال ذلك زيارة نعم حديث النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فهذا نسخ للسنه بالسنة ثم قال ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونسخ الاحاد بالآحاد وبالمتواتر ولا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد فذكر أولا جواز نسخ المتواتر بالمتواتر وهذا مر معنا في نسخ القرآن بالقرآن هو ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم عن الكذب ف. هذا ما يتعلق بنسخ المتواتر بالمتواتر مرة معنا في إيش في نسخ القرآن بالقرآن ثم قال ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر فإذا ينسخ الآحاد الآحاد وينسخ كذلك الآحاد بالمتواتر ثم قال ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. هنا هذه المسألة ننظر فيها نظرا آخر التي هي مسألة نسخ المتواتر بالاحاد عندنا عديد الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا يصلون في مسجد قباء وكانوا يتوجهون في قبلاتهم إلى المسجد الأقصى هذا الأمر كان معلوما عندهم بالتواتر إلا لم يكن معلوما عندهم بالتواتر كان معلوما عندهم بالتواتر النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه قبلته فلما نسخ هذا الحكم أتىهم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم بذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يتوجه إلى الكعبة فتوجهوا في صلاتهم وتركوا ايش تركوا المسجد الأخصى وتوجهوا توجهوا إلى الكعبة وهذا دليل على نسخ المتواتر بالأحد كان الأمر معلوما عندهم بالتواتر فلما جاءهم من خبر رجل واحد قبلوه. عندنا مسألة أخرى الآن نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ الكتاب بالسنة ونسخ السنة بالسنة بقي إيش ونسخ الكتاب بالسنة. ان ياتي الامر في كتاب الله عز وجل بعد الشيخ النسخ توفي تفسير الايه رقم 13 في سوره سبا تفسير الجرد الطبري والآية رقم 33 والآية رقم 34 في سوره صاد ايش الايه فطن ففتلنا... على جسد... على كرسي جسد انتم وانا. نعم نلم ريحه الماضي عندنا عمر النبي صلى الله عليه وسلم بنا بيت المقدس قام على ابن بدر قال ربي ما نبيش نسمع فيه صوت حديد لأي معدن فلو نعم يعني لان هذين بيت المقدس هو نفس المشهد الاقصى له جوابي. وقدور الرسيات أن المحراب في, تف... في تفسير الآيات في وصف البيت اللي بناء سيده سليمان عكس البيت اللي ينبنيه بعد البيت اللي الحرام ب40 سنة لأن المحراب مقدمة وجه كل البيت يعني لأن الكارة تتوجهه للبترة اللي هي حاليا في ال... أنت الآن تعرف طريقة العلماء في في نقل الروايات هذه المسائل هل يترتب عليها أثر عملي؟ بدليل يا شيخ، توم... سؤال. نعم. هذه المسألة هل يترتب عليها أثر عملي؟ كيف يعني؟ ما الذي تفيدنا؟ تفيدنا أن في مشكلة. أن إحنا ترى ما ناس بيعرفين كيف ممكن إحنا من المسجد نقص من كيف مصر؟ بقول مصر في مصر. مصر ما مصر. مصر فرع هي مصر عاصمة الأحيانية. هذه مسألة لغوية أصلاً أن مصر التي تكون ممنوعة من الصرف هذه المراد بها مصر التي هي البلاد المعروفة أنها منعت من الصرف للعالمية والتأنيث وأما إذا كانت غير ممنوعة من الصرف مثل قوله الله عز وجل إربتوا مصراً لكم ما فالمراد به مصر. الله. فالشام يسمى مصر والعراق تسمى مصر أي مكان الموصوف الموصوف يضربهم بالبصر والكتاب العدس وفم العدس عدسه إن هذا يطبق في الحضارة الأحيان مصر هي موجودة جنبه ولو أنك تتجه حتى الاتضاريس في وصف هبوط إن هو يعني في تفريق في الأسنان في طرائف أسألك سؤالاً هم فروا من مصر فكيف يؤمرون بالعوده الى مصر هذه هي ما اقول هذا لا هذا يعتقده الجهال لا يعتقده العلماء لماذا لأن العالم يفرق بين مصر التي هي ممنوعة من الصرف تعرف ايش معنى ممنوع من الصرف ممنوع من الصرف هو الذي لا يدخله التنوين فمصر الذي تجدها في كتاب الله عز وجل ممنوعة من الصرف لا يدخلها التنوين هذه هي مصر البلد المعروفة يطلق عليها هذا اسم مصر وتكون ممنوعة من الصرف لوجود علتين هي العلمية اسم علم على هذه البلد والتأنيث اسم مؤن وأما مصر المنكرة التي يدخلها التنوين فهذه المنزهة المصر جم... الذي جمعه أمصار في واضح الكلام في المعالي... هي المسألة ليست... ليست ليست لغوية معجمية وإنما هي مسألة نحوية يا أخي. واضح الكلام فهذه المسائل مثلا زي مسألة المسجد الأقصى وهذا معلوم نقلها الطبري مثلا يعني نبحث في مسألة اسم الكلب الذي كان مع أصحاب الكاف هذه المسألة ترتب عليها اثر علمي اسم أصحاب الكهف أنفسهم هذه المسألة لا يترتب عليها أثر علمي اسم المدينة التي مر بها العبد الصالح رأاها خوية على عروشها هذه لا يترتب عليها أي أثر علمي فهذه المسائل التي لا يترتب عليها أثر علمي لذلك إيش؟ أتى الإبهام عنها في كتاب الله عز وجل واضح الكلام فأجي أنك تعرف هذه الحكمة تعرف هذه القصة أنه كان يوجد فتية آمنوا بربهم وزادهم الله عز وجل هدى ما أسماؤهم لا يترتب عليها أثر علمي ما شم هذا لا يترتب عليه أثر علمي ذلك هذا من بلاغة القرآن بلاغة كتاب الله عز وجل والذي يفعل الأئمة مثل ابن كثير رحمه الله تعالى هؤلاء الأئمة من نقل بعض الروايات تتعلق بهذه القصص هذا يسمى الإسرائيليات والإسرائيليات هذا فيها تفصيلا فإذا نظرت فيما كتبه ابن كثير نفسه في تفسيره في مقدمة الكتاب مقدمة تفسيره فصل في هذه الإسرائيليات فقال منها ما أتى موافق لما عندنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذه نقبلها لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بها. لكن ليس قليلا والثانية هي ما جاء في شريعتنا مخالفا له واضح فهذه نردها لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين بطلانها والثالثة ما لم يأتي في شريعتنا لا قبولها ولا ردها فهذه هي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها إذا لا تصدق بني إسرائيل ولا تكذبوهم فليس عندنا أثارة من علم في قبول هذه الروايات ولا رده بيننا وبينهم تنقطع المفاوز يا شيخ عرفت ان الروايات لكي تقبل الرواية لابد أن يكون لك فيها سنة متصل بروايتي العدول تنمي الضبط أو خفيف الضبط على الأقل هذا أنا مش تفسير أنا أعرف تفسير الطبر يا أخي أنا أعرف تفسير الطبري لا تحيلني على شيء لا أعرفه أعرف الطبري وأعرف طريقته في التفسير وهو شيخ المفسرين بعد ذلك أثى ابن كثير رحمه الله أعرف طريقتهم في التفسير ونقلهم للروايات وأعلم أنهم يحيلون يعطونك الرواية بإسنادها ثم يقولون لك انظر أنت في إسنادها ذلك قالوا من اسند إليك فقد أحالك فليس كل مثلا ما يرويه الطبري أو يرويه ابن كثير رحمه تعالى يؤخذ هكذا وإنما هو يسند إليك وينقل لك الرواية فقط ويقول لك ما حدثتك في هذا الكتاب من بني إسرائيل فهو على الطريقة التي ذكرتها لك فهذه المسألة هذا الذي يهمنا نحن نخرج منه بفائدة هي قراءة مقدمات الكتب هذا مما ينبغي أن يعتني به طالب العلم أنه إذا قرأ كتابا أن ينظر أولا في مقدمة الكتاب أن يعرف اصطلاح العالم في هذا الكتاب فإذا دخلت في وسط الكتاب في التفسير وفي كذا بدون أن تعرف اصطلاح هذا العالم أخطأت أحيانا تجد أنه يذكر لك مثلا مجد ابن تيمي وغيره يقول لك متفق عليه لا يريد به رواه البخاري ومسلم يريد به البخاري ومسلم وأحمد مثلا فأنت إذا قرأت في الكتاب ومشيت على الاصطلاح العام أخطأ فهذه المسألة مسألة قراءة مقدمات الكتب ومعرفة اصطلاح العالم في هذا الكتاب أن الطبري ابن جرير رحمه الله تعالى أو بن كثير أو أمثال هؤلاء هو يسند إليك يحيلك يعطيك الرواية ثم بعد ذلك يقول لك هذا إشنادها ففتش عرفتم فأحيانا هذا المعلوم حتى خطأ كثير من الناس في فهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله تعالى يأتي يقرأ في وسط الكتاب ويكون شيخ الإسلام ابن تيمية هذا فعل الشرط. يقول فإن قالوا كذا ثم يذهب صفحات وهو ينقل قولا فيقول لك قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى هذا الكلام بنصه. ولو رجع خمس صفحات يجد أن ابن تيمية رحمه الله تعالى ينقل يقول فإن قالوا وجواب الشرط بعد خمس شروات قل بعد خمس صفحات قلنا. ف على كتاب في الوسط يظن أنه كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا كثير لماذا اتهموا شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله تعالى بعض أهل الضلال بالنص لأنهم لم يفهموا كلام شيخ الإسلام ابن تيمي في منهاج السنة النبوي وإنما هو أنما يفعل ذلك من باب التنزل مع الخصم وهم يقدمون علي رضي الله تعالى عنه ويتهمون أبا بكر رضي الله عنه بما يتهمونه به هو عمر رضوان الله عليه فياتي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يتكلم على المسألة ويقول تنزلا مع الخص إن كان هذا الذي تتهمون به قد صح في حق أبي بكر الصديق وفي حق عمر فعلي رضي الله تعالى عنه أولى لماذا؟ لأن الصديق رضوان الله عليه وعمر هم أفضل وأكرم عند الله عز وجل عند النبي صلى الله عليه وسلم من علي هذا ينقله شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا؟ تنزلا مع الخصم فيأتي يقول لك ابن تيم يتهم علي رضي الله تعالى عنه يشبهه ويستمه لم يشبه في خلاف إسلام ابن تيم وإنما قال ذلك الكلام إيش تنزلا مع هؤلاء إن قلتم هذا يصح في أبي بكر وعمر فعلى قانونكم الباطل هذا الذي تعتقدونه فعليم به أولى وحاشى عليا رضوان الله عليه وحاشى أبي بكر وحاشى عمر وحاشى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فهذه المساله هي معرفه كلام العلماء وطريقتهم في البيان الطبري رحمه الله تعالى لما ينقل مثل, مثل هذه الروايات ما يتعلق بهذه القصص هذه قصه سليمان بيننا وبينها مفاوز يا شيخ مفاوز اين نجد السند المتصل فيها لن تجد سندا متصلا فيها امر بعيد جدا وانما هي روايات تنقل وهو يحيلك ثم يقولون لكم كبن كثير وغيره تقول لك إن هذه الروايات لا فائدة فيها لا ينتج عنها إيش لا ينتج عنها أثر علمي ولذلك لم يأتي بيانها في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا ما يتعلق بإيش بمسألة بمسألة المتوات قلنا نسخ المتواتر بالأحاد بقيت عندنا مسألة نسخ القرآن بالسلمة <تصفيق> هذه تمر بكلام من قال مثلا من أهل العلم في مسألة مس الذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال في أول الأول إنما هو بضعة منك ثم بعد ذلك أمر الذي سأله عن مس الذكر قال توضع على الذين يقولون من أهل العلم من يقول إن, إيش من يقول إن هذا الحديث ناسخ الحديث الأول مرة معنا أن إيش يمكن الجمع بين الدليلين، فهذا على مذهب من يقول بالنسخ هذا من أدلة نسخ الأحد بالأحد، فبقيت إيش مسألة نسخ الكتاب بالسنة، هذه ذكروا منها أمتنا. من تلك الأمتلة قال الله عز وجل قل قل أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحما خنزير قالوا إن هذه الآية نسخت بتحريم النبي صلى الله عليه وسلم للحمر الأهلية في غزوة خيبر. فالآية قل لا اجد في ما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا أن يكون ميتا او دم مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس تحريم السباك. فتحريم السباع وكل ذي ناب من ال... من الطير وكل كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع ونحو ذلك ولكن لماذا ذكرنا هذه القصه قصه الحمر الأهلية لان تاريخها معلوم في غزوة خيبر بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وآية قل لا اجد فيما اوحي إلي محرما على طاعمه وهذه كانت في مكه فالتاريخ ايش معلوم ان تحريم النبي صلى الله عليه وسلم من الحمر كان متاخرا عن الايه بعده ايش نعم فقالوا بايش قالوا بالنسخ ومن اهل العلم من قالوا ان الايه انما كانت ايه عامه وهذا مخصص وليس وليس بناسخ لأن حكم ما ذكر في الآية باط على حرمته واضح باط على حرمته وإنما أضيفت الحمر الأهلية إليه فليس في الآية نسخ وإنما هو وإنما هو تخصيص فلا أعرف مثالا وهذا كثير من أهل العلم ذكر قالوا لا نعرف مثالا في نسخ في نسخ الكتاب بالسنة ذلك نص شيخ الإسلام التيمي قال ومن حرمة كتاب الله عز وجل أو القرآن أن الله عز وجل لم يجعل ناسخا للقرآن إلا القرآن واضح؟ لم يجعل ناسخا للقرآن إلا القرآن فهذا ما يتعلق بنسخ السنة للقرآن ثم بعد ذلك يبدأ المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن مبحث التعارض صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل يا يشوز نعم. مسألة نعم. من يشوف مسخ متواتر المتواتر لا. نعم تجاه خذه؟ نعم مش من نقلة منا متواتر إلى أحد؟ نعم. هذا قلنا. نعم قلنا هذا لا. الراجع أنه ينسخ أن الأحاد ينسخ المتواتر. مش يا أخي دي مثلاً إيه هي؟ نسخ, نسخ الحكم نسخ الحكم والرسم مثاله في تحريم الرضاء عشر رضاعات قالت عائشة رضوان الله عليها كان في صحيح مسلم كان مما أنزل في القرآن عشر رضاعات معلومات يحرم عشر رضعات معلومات يحرم ثم بعد ذلك نسخت الى خمس رضعات معلومات يحرم فالعشر رضعات كانت إيش كان الطفل اذا شرب من المراه عشر رضعات معلومات حرمت عليه واصبحت اش امه من هذا فهذا نسخة نسخ الحكم الى ايش الى خمس رضعات ونسخ اللفظ فلم يوجد في كتاب الله عز وجل واضح الكلام يا يوبه مش واضح كان قالت عائشة كان مما أنزل في كتاب الله عز وجل عشر رضعات معلومات يحرم عشر رضعات معلومات يحرم هذا هذه الآية فهى نص الذي هو عشر رضعات معلومات يحرم وفيها الحكم الذي هو هذا هذا الحكم نسخ فأصبحت خمس رضعات معلوماتهن التي التي يحرم واضح كان الأول عشر رضعات فسقطت خمسة وبقي ايش إيش خمسة فأصبحت خمس رضعات يحرم إذا نسخ الحكم وإلا ما نسخ نشخ. نسخ كانت عشرة فأصبحت أصبحت خمسة نسخ ونسخ اللفظ دليل أن الصحابة رضوان الله عليهم لما كتبوا المصحفة لم يثبتوا هذه الآية فهذا نسخ لللفظ ونسخ, ونسخ للحكم واضح المثال في كما, كما في أي إشكال آخر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته